اي هذا خطوتي لا لا اي كان خلاص شوف هاي تخريج متوقف عليه شهرين من رمضان ومات العشر التوالي عليه مرض راح عمرك سنتين مرضك رمضان لا اي ومات عليه سنتين وعشر ايام من رمضان هلي اول عشر جزاك الله خير ما ادري ترتب عليه كان يبون سنتين مرض انا ان كل كل يوم مسكين يعني بحدود دينار بحدود لا لا, لمه... حال... هال... لا لا لا طعام صح ماشي يا شيخ خلينا نحطها قبل احسن هذا اللي بقره كجه طعام يعني يعني نعطيه بداله لا لا اعطوه طعام والتراخيص لا والله يعني كل يوم مت... المدي وش يسوي أم... انت هنا ولا في الكويت طالع عن يعني كل يوم كلوه ونص، نص عن 4 حلوه نص عن 4 جزاك الله خير والله يرضى عليك ان شاء الله عملت امر ربي بامر العمر يا اختي صراحه يكره البيع والشراء ولا كلمه يكره البيع والشراء أقل هذه السلام هو يقول يكره بلد كيف ولا كيف قال لك والبيع والشراء حرام لله لله ف... إيه ون نشوف زي ورقها الحين صحها نعم مش الأختيرات مش لا ما في عمل لا لا تعمل لا تعمل أي شيخ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أما بعد فإننا سمعنا في فيما قرأه إمامنا إذا قول الله تعالى يا ناشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من اقطار السماوات والأرض فانفذوا لا يتنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا سوار من لِلنَّارٍ وَنُحَاسٌ فلا تَنْفَصِرَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُفَذِّبَانِ في هاتين آتين يتحدى الله عز وجل الجن والإنس أن يخرجوا عن قبضته وسلطانه فيقول يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا وهل يمكنهم ان ينفذوا من ذلك لا لا يمكنهم هذا لانه لا يمكن ان ينفذوا الا بسلطه وقدره يستطيعون بها ان ينفذوا وهذا غير ممكن ولهذا قال بعدها يرسل عليكما شوار من نار ونحاف فلا تنتصران وهذا يكون يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى قال قبل هذه الآية سنفرغ لكم أيها التقلا فبأي آلاء ربكم الكذبان يا معشر الجن والانس إن استطاعتم أن تنفذوا من أفضل السماوات والأرض إلى آخره هذه الآية الكريمة إذا تأملها الإنسان وتأمل السياق الذي قبلها وبعدها علم قطعا لأنها إنما تكون من وحين فائد الناس وحين فائد الناس بما علمهم الله تعالى من الصنائع حتى خرجوا من اجواء الارض الى الفضاء ووصلوا الى القمر قام كثير من الناس بتحريف هذه الايه وقال انها تدل على ما وصل اليه الناس من الصعود الى الفضاء والوصول الى القمر وهذا خطا ولا يجوز لنا أن نفسر كلام الله وأن نلوي أعناق الآيات إلى أمور الحدث أو إلى آراء وأحكال قال بها من قال بها من علماء الغرب أو علماء الشرق. وذلك لأن الشيء الحادث لا يحتاج إلى إقامة دليل من الوحد. الشيء الحادث الواقع لا يحتاج إثباته إلى دليل من الوحي لأنه واقع فهو معلوم بالحس وما كان معلوم بالحس لا يمكن إنكاره فما علمه الناس من عجائب الكون التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون العظيم الواسع ما علمه فإنه لا يحتاج إلى أن نتعثر. في دلالة القرآن أو السنة عليه حتى نوي أعناق الادله لترتفث إلى هذا المعنى الواقع المحسوس كما أن بعض الناس ربما مؤول بعض الآيات والأصح يحرف بعض الآيات إلى معاني يتوقعها من يتوقعها من الناس فيستدل بها على ذلك، ثم تحدث آراء وأفكار أخرى تخالف هذه الآراء التي حرف الآيات إليها، فيكون تفسير القرآن الرأي الذي تبين بطلانه تكون صناية على كتاب الله عز وجل، والذي أنصح به إخواني. الذين يحاولون ان يجعلوا من القران الكريم او من السنه النبويه دلاله على نظريات حادثه او على امور واقعه مع بعد دلاله للصوص عليها إني انصحهم بان يدعوا الامور تجري حتى يتغير الامر فالنظريات نظريات حتى يشهد لها الواقع والشيء الواقع واقع لا يحتاج الى اثباته بالوحي وربما نستشهد لنظريه قال بها من قال بها من الناس في ايات من القران او حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتبين بطلان هذه النظريه وحينئذ يكون هذا قدحا في كتاب ولا لا سيما عند أعداء المسلمين هل حذر الحذر من سلوك مدة هذه الطريقه دعوا العلوم الكونيه يشهد لها الواقع نعم إذا وجد في القرآن ما يدل عليها دلالة واضحة أو بإشارة سليمة ليس فيها تكلف ولا تعسف فلا مانع من أن نستدل في القرآن لكن بشرط أن لا يكون مجرد نظرية لأن نظرية قد تخطئ ولكن يكون امرا واقعا محسوسا كما استمعنا أيضا فيما قرأه إمامنا في هذه الليلة إلى سورة الواقع تلك الصوره العظيمة التي قسم الله فيها الناس إلى ثلاثة أكثر بعد قيام الساءة وعند الموت ففي أول السورة قسم الله الناس بعد قيام الساعه إلى ثلاثة اقسام السابقون وأصحاب يمين وأصحاب شماء فقالت السابقين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من وقال وقالت أصحاب اليمين واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في صدر محظوظ وطرح المنظور الى ان قال فلته من الأولين وتلكم من الاخرين وقال تا اصحاب الشمال واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في ثموم وحميم وظل يحنون لا بارد ولا شد انهم كانوا قبل ذلك مترفين في الدنيا منعمين في أبدانهم، في ملابسهم في مراكبهم في مساكنهم في غاية ما يكون اهترق وك وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون ائذ مثنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لهم انصون او اباءنا الاغلب اما عند الموت فقسم الله تعالى الناس الى ثلاثه اقسام ايضا فقال سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحرقون وأنتم حينئذ تنظرون إذا بلغت يعني الروح وصلت الحرقون لأن الروح تخرج من أسفل البدل إلى آل البدل وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبسرون أنتم حينئذ تنظرون إلى أي شيء قيل إنكم تنظرون إلى الميت ولا تستطيعون أن تصنعوا شيئا لو استطاع الإنسان أن يقتل هذا الميت بنفسه لفعل ولكن لا يستطيع لا يستطيع أن يمنع هذه الروح التي وصلت إلى الحكوم أبدا وقيل أنتم تنظرون خطاب ل... لل... لل... للذين حذروا أنظرون إلى الملائكة ولهذا قال ونحن أقرب اليه منكم ولكن لا تبسرون أي لا تبسرون الملائكة الذين حضروا إلى هذا المجد قال الله تعالى فبعد هذا فأما إن كان من المقربين فريفون وريحان وجنه معين من المقربون السابقون هم المقربون لقوله في, في أول سوره والسابقون السابقون أولئك المقربون وأما إن كان من أصحاب الأمين فسلام لك من أصحاب الأمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليح فجحيك ففتش يا أخي في نفسك هل انت من السابقين هل أنت كلما ذكر لك خصلكم من خصال الخير من عبادة من عبادة لله أو إحسان إلى عباد الله سبقت إليه وانتهزت الفرصة في الوصول إليه أم أنت من المتساهلين وهل أنت قائم بما أوجب الله عليك شارك لما حرم الله عليك أو أنت مغير لذلك مترق نفسك هادئ في دنياك على كل حال هذه مواعظ وكفى بالقران واعظا فنسال الله تعالى ان يجعلنا جميعا ممن اتعظ بكتاب الله عز وجل وانتفع به وصار الكتاب قائدا له الى الجنه لا سائق له الى النار اللهم صل وسلم على رسول الله ثم نرجع بعد هذا الى موضوع حديثنا في هذه الليالي المباركه وكنا تكلمنا على إقامة الصلاة وذكرنا ثلاثة أمور من إقامتها وهي من نعرفها نعم نعم نعم حسن. الوقت والطهارة والأرض تبتلح الوقف والطهارة والأوراد وذكرنا أن الأوقات خمسة أربعة منها متوالية وواحد منفصل الأربعة المتوالية الأخر لا لا نعم منفصل الله تعالى اذكرها لكم أذكر يا ربا مطلوب الوجه وش أيها الظهر ولا ولا هذه الأربع مسؤولية. نعم. الظهر والمغرب والفجر طيب. ما هو الدليل على أن هذه الأربع مسؤولية من والفجر منفصل فصل؟ ذلك ما هو الدليل على أن هذه الأربعة متواردة الدليل الدليل أسهل طيب طيب أحسن أسهل نكمل له ماهي معنى أعطينا الصلاة لجولوك شمس إلى وسط ثم قال وقران الفجر لضيوف الشمس اي زوال الشمس الى غسق الليل منتهى ظلمته اذن من نصف النهار الى نصف الليل كل هذا محل يقام للصلاه ثم قال وقران الفجر وقد بين في السنه ان وقت الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله ووقت العصر من ذلك الى فترار الشمس في حال اختيار غروبها في حال اقتران وان وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر ووقت العشاء من مغيب الشفق الاحمر الى نصف الليل وان وقت الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس فنصف النهار الاول ليس وقت ثلاث فريضة ونصف النهار ونصف الليل الاخير ليس وقت صلاة فريضة الطهارة ذكرنا أن الله تعالى ذكر نوعين من الطهارة طهارة الماء وطهارة التراب وأن طهارة الماء إما عن حدث أكبر أو عن حدث أصغر وتختلف باختلافهما واما طهارة التراب فإنها لا تختلف بالنسبة للحدث الأصغر والأكبر لأن كلها مسح الوجه والكفين وذكرنا شروطا وذكرنا ستر العورة وأنه لا بد أن يكون لتوجه من باحر طاهر ساتر للبشر طيب وقلنا إنه إذا كان ستر نجسا فإنه لا يصح أن يستطر به المصلي إذا كان محرما فإنه لا يصح أن يستطر به المصلي إذا كان غير ساتر فإن يصرف البشرة فإنه لا صرف أن يستطر به المصلي لأنه غير ساتر وتكلمنا على ما قاله الفقهى في أقسام العورة وأنها ثلاثة أقسام مخففه ومغلظه ومتوسطه فالمخففة عوره الصدي ما بين سبع سنين إلى عشر فهذه الفرجان فقط ومغلظه وهي عوره المراه الحره البالغه وجميع جميع جسدها ما ادى الوجه فلا تدعوره في الصلاه لكنه عوره في النظر ومتوسطه وهي عوره من سوى هذين يعني من سوى الصبي الصغير ومن سوى المراه الحره البالغه فدخل ذلك عوره الرجل من عشر سنوات إلى منتهى كبير وعورة المرأة غير البادية وعورة المرأة غير الفرّة فهذه كلها ما بين الفرّة والركبه على ما قاله وأفقها رحمه الله وحذرنا من شيء يستعمله بعض الناس وهو أنهم يلبسون ثيابا خفيفة على سراويل قصيرة. لا تبلغ الركبة فيبدو الفخذ بينا ظاهر فهؤلاء لم يسفر عورتهم ولا تصحف صلاتهم لا فريضة ولا نافرة طيب من اقامه الصلاة من اقامة الصلاة استقبالوا يقول الله تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا قال اهل العلم فمن امكنه مشاهده الكعبه وجب عليه ان يتجه الى نفس الكعبه ومن لا يمكنه وجب عليه ان يتجه الى جهتها فالبعيد من الكعبه ولو كان في مكه فرضه ان يتجه الى جهه الكعبه لانه لا تمكنه مشاهدتها والذي يمكنه مشاهدة الكعبة يجب أن يتوجه إلى عين الكعبة وهنا نبده على ما نشاهده الآن في المسجد الحرام نشاهد كثيرا من المصلين يصلون في المصابيح يعني في الجانب المسقط بل ويصلون احيانا في الصحن الجانب المكسوط فتجدهم يتجهون إلى غير عين الكعبة وهذا يقتضي أن تكون صلاتهم باطلة لأنه لا بد أن يتجهوا إلى حين الكعبة يعني إلى البنايه نفسها طيب هل يصح الاتجاه إلى الحجر؟ قال العلماء الحجر ليس كله من الكعبة بل الذي من الكعبه مقدار ستة أدرع ونصف تقريبا هذا من الكعبة والذائب ليس من الكعبة فإذا اتجهت إلى طرف الحجر مما يلي البنايه القائمة فإن اتجاهك صحيح وسليم هذا الحجر يسميه كثير من العوام حجر إسماعيل إسماعيل بن ابن ابراهيم الذي شارك اباه في بناء الكعبه واذا القى ابراهيم القواعد من الكعبة من البيت واسماعيل ولكن هذه التسميه خطا ليس لها اصل فان اسماعيل لم يعلم عن هذا الحجر اتدرون ما سبب هذا الحجر سببه ان قريشا لما بنت الكعبه وكانت بالاول على قواعد ابراهيم ممتده نحو الشمال فلما جمعت نفقه للكعبه وارادت البناء قصرت النفقه وصارت لا تكفي لبناء الكعبه على قواعد ابراهيم فماذا صنعوا قالوا اذن نبني ما تحتمله النفقه والباقي نجعله خارجا ونحجر عليه حتى لا يطوف احد من دونه اذن سمي حجرا لان قريشا حجرته حين قصرت بها النفقه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لعائشه رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم فوقي وهي على ما كانت عليه لها باب مرتفع من جانب الواحد ولها هذا الحجر والحمد لله الذي كان الامر على ما كان عليه لانها لو كانت الكعب... لو بنيت الكعبه على ما أراده النبي عليه الصلاه والسلام لولا المانع لو بنيت لكان في هذا مشق عظيم على الناس لا سيما في مثل أزماننا هذه أزمان الجهل والغثم وعدم المبالاه بعباد الله لو كانت الكعبة كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام مستورة ولها بابان باب يدخل من الناس ورب يخرج منه فما, فما ترون أن الناس يفعلون عند الدخول والخروج نعم يقتر بعضهم بعضا يقتر بعضهم ولكن ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام من كون, الناس من كون الكعبه يكون لها باب من باب من يدخل منه وقاموا يخرج تحقق في الواقع فالآن الحجر له بابات باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه مع انه مكشوف واسع ومهوأ وهذا من نعمة الله جملة معترضة لو أن أحدا طار بين البنايه القائمة وبين جدران الحجر هل يصف طوافه؟ رجل يطوف ودخل من باب الحجر وخرج من باب الآخر يصف لماذا؟ لأنه طاف داخل الكعبة والله عز وجل يقول وليتطوفوا بالبيت ولم يقل وليتطوفوا في البيت شوف اللواء العربية كيف؟ لو قال وليتطوفوا في البيت صار الطواف داخل الكعبة لأن فيه الضربيه لكنه قال وليبطوفوا بالبيت والباء هنا للاستيعاب يعني يستوعب البيت فيطوفوا به طيب لكن احتج علينا المكتب وقال إني رأيت زحاما شديدا فرأيت الدخول من هذا الباب والخروج من الباب الثاني رأيت فيه فائدتين قلنا تفضل ماهما قال الفائدة الاولى اختصار المشي وهذا صحيح فائدة ولا لا طيب الفائدة الثانية السلامه من الزحام هذا اسهل وهذه فائدة الثانية ولا لا طيب فماذا نقول له الحمد لله رب العالمين ويجعل علينا ان الضرائب هي فقط ليس كان مقدم على الاحكام نعم لو ناخذ الله ورسوله هو قد طيب أستح. نجيب على ذلك بان نقول ان ان الشرع ليس تابعا لما يعتقد الانسان انه فائده بل الفوائد تابعه للشرع وما امر بالشرفة والفائدة وانت الان لو استبقت هذه الفائده لكن حرمت من اتمام الطواف وعلى هذا فاننا نأمر بان نعيد طوافه على وجه سليم طيب القبلة منتبه استقبال القبلة شرط لكن شرط صحه الصلاه لكن بشروط ان يكون الانسان قادرا عليه فان كان عاجزا لم يجب عليه استقبال القبلة مثل ان يكون مريضا وليس عنده من يوجهه الى القبلة فنقول له اتجه حيث ما شئت ثانيا إذا كان في شدة الخوف أو بعبارة أصح إذا كان الإنسان خائفا لو استقبل القبلة مثل أن يكون هاربا من عدو أو هاربا من سيل أو هاربا من نار فحان وقت الصلاة وهو هارب على وجهه ففي هذه الحال نقول صل على حسب حالك واتجه حيثما كان وجهه لماذا لأنه عاجز عن استقبال القبلة في هذه الحالة الشرط الثالث الا يكون في تطوع في سفر فإن كان متطوعا في سفر فإنه يصلي حيث كان وجهه ولا يجب عليه بل قبلة وبناء على ذلك إذا كنت بالسجارة وأردت أن تتطوع فلك أن تصلي حيث كان وجهه ولا, ولا حرج عليك طيب هل يكون هذا التطوع للركاب والسائقين او للركاب فقط نعم لهم جميعا الا ان السائق يخشى اذا اشتغل في في الصلاه ان يغفل عن واجب الانتباه في السياقه ويكون معرضا نفسه ومن معه للخطا طيب إذا كان الإنسان في طائرة وحان وقت صلاة الفريضة فكيف يستقبل القبلة؟ نقول إذا كان في طائرة وحان وقت صلاة الفريضة فإن أمكن أن يأتي بالفريضة مستقبل القبلة يقوم في القيام ويركع في الركوع ويسجد في السجود فليصلي في الطائرة ولا حرج أما إذا كان لا يمكنه الاستقبال ولا يمكنه القيام ولا الركوع ولا السجود فانه لا يصلي الفريضه الا اذا خاف فوات الوقت اما اذا لم يخفف الوقت فينتظر حتى يهبط ويصلي الفريضه على الارض والنافله يصلي على الطائرة نعم يصلي على الطائره لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به طيب إذا كنت في بلد لا تعرف القبلة فهل تجتهد أو تسأل نعم قال العلماء إن, إن الذي في البلد يسأل ولا يجتهد لأن الاجتهاد إنما يصار إليه عند الحاجة إليه فتسأل أهل البلد تسأل صاحب البيت الذي أنت مستأجره مستأجره أين القبلة فإذا أخبرت وهو ثقه عملت به طيب فإن صليت باجتهاد وتبين الخطأ فإن المعروف عند أهل العلم أنك تعيد قالوا لأن الحضر ليس محلا للاجتهاد. بخلاف ما إذا كنت في السفر واجتهدت إلى القبلة وتبين الخطأ فإنك لا تعيد لقول الله تعالى والله المشغ والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع العليم ومن إقامة الصلاة أن يأتي الإنسان بها مطمئنا في القيام والقعود والركوع والسجود وما معنى الطمأنينة؟ معنى الطمأنينة التأني، التأني بحيث يستقر كل فقار في مفصله. هذه الطمأنينة. فإن أسرع فيها على وجه لا لا طمأنين فان في فإن صلاته تبطل. ودليل ذلك. قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل لا يطمئن في صلاته قال له ارجع فصلي فانك لم تصل فرجع الرجل وصلى ثم رجع الى النبي عليه الصلاه والسلام وسلم عليه فقال له ارجع فصلي فانك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسفغ الورود ثم استقبل القبلة فكبر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 يقول النبي صلى الله عليه وسلم له حتى تطمئن إذن لا بد من الطمأنين ونحن هنا في المسجد الحرام وفي غيره نشاهد كثير من الناس لا يطمئنون لا سيما في القيام بعد الركوع أو في الجلوس بين السجسين هؤلاء لو صلوا ألف مرة على وجه لا طمأنين فيه فإنه لا صلاه لهم ولذلك من حقهم علينا إذا رأيناهم أن نبين لهم لأنهم قد يكونون على جهل فنبين لهم الحق ونقول لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للرجل الذي لم يطمئن إنك لم تصلي ثم إن الواجب في حال الصلاة أن يتدبر الإنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفي الصلاة في قول لم تصلي إلا, إلا الانتفاء واجب فيها لأن الشيء لا يمكن أن ينفى إلا الانتفاء واجب فيه لا ينفى الانتفاء مستحب اللهم إلا بدليل يدل على ذلك كما سبق أن قسمنا النفي إلى ثلاثة أقسام طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا اقرأ ما فيسر معك من القرآن ولم يعين فهل يجوز للإنسان أن يقرأ آية أو آيتين ثم يركع الجواب لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ ما فيسر معك من القرآن وبين في أحاديث أخرى أنه لا بد من قراءة الفاتحه حيث قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وفي حديث آخر كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج والخداج الشيء الفاسد الذي لا ينفع ولا تسقط الفاتحة إلا في صورة واحدة فقط وهي ما إذا جاء الإنسان إلى المسجد ووجد الإمام راكعا فإنه في هذه الحال يكبر تكبيره الاحرام ثم يركع وتسقط عنه الفاتحة في هذه الصورة انتبه إذا قال قائل ما هو الدليل فالجواب الدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي بكر رضي الله عنه انه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكب فاسرع ثم ركع قبل ان يدخل في الصف ثم دخل في الصف فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم سال من الذي فعل ذلك فقال ابو بكر أنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد الشاهد قوله ولا ترد ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي الرفعه التي اسرع اليها ليدرك ركوعه ولو كان لم يدركها لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة ولهذا لما صلى الرجل الذي لا يطمئن قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، وهذا القول هو مقتضى هذا الحديث من حيث الدلالة كما أنه مقتضى النظر من حيث القياسية كيف ذلك لان قراءه الفاتحه انما تجد في حال ايش في حال والقيام في هذه الصوره قد سقط من اجل متابعه الامام فاذا سقط القيام سقط ما وجب فيه وهو قراءه الفاتحه هذا هو القول الراجح من اقوال اهل العلم في هذه المساله طيب اذا كان الانسان ماموما هل يكتفي بقراءه الامام الجواب في خلاف بين العلماء منهم من قال ان قراءه الامام تكفي عن قراءه الماموم مطلقا في السريه والجهريه ومنهم من قال انها لا تكفي عن قراءه الماموم لا في السريه ولا في الجهريه ومنهم من قال انها تكفي عن قراءه الماموم في الجهريه دون السرية والذي يظهر لي من الادله ان قراءه الامام لا تسقط القراءه عن الماموم لا في السريه ولا في الجهريه وان الواجب على الماموم ان يقرا الفاتحه في الصلاه السريه و لعموم الادله الداله على ذلك حديث بعض بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حديث ابي هريره كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي ختاج وهذا مطلق. فإن قال القائل لماذا لا نختار القول الوسط في هذه المسألة ونقول إن, إن, إن الإمام يتحملها في الصلاة الجهرية لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا فاذا قرئ امامك انا مؤوث بالانصات وقراءتي على خلاف هذا الامر فالجواب ان هذا القول يجب المصير اليه لولا ان اهل السنن رووا من حديث عباد بن الصامت ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه صلاه الفجر فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها وهذا الحديث نص في ان الامام لا يتحمل قراءه الفاتحه عن الماموم في الصلاه الجهليه وما دام الحديث قد دل على ذلك فان الايه وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له لعلكم ترحمون تحمل على غير قراءة الفاتحة وأن الإمام إذا كان يقرأ فإنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ سوى الفاتحة كالآيات أو السور التي يقرأها الإمام أو غيرها أو غيرها من إقامة الصلاة أيضا أن يصليها الإنسان في جماعة فإن الجماعه واجبة على الرجال في الحضر وفي السفر لأن الأدلة الدالة على وجوبها لم تقيد ذلك في الحضر بل إن الله أمر بإقامة الجماعة في حال القتال فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاه فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أصلحتهم فإذا سجدوا فليكون من ورائكم ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قتاله خارج المدينة في سفر ولم يسقط الله سبحانه وتعالى الجماعة عنهم في حال القتال فدل ذلك على وجود الجماعة على المسافر كما تجد على المقيم وما نشاهده كثيرا من وجود الناس المسافرين عند المساجد في الأسواق تقول له ادخل صل فيقول انا مسافر يظن ان الجماعة تسقط عن المسافر فهذا خطأ بل الواجب ان يصلي المسافر وغير المسافر مع جماعة المسلمين وفي هذه الحال نبين ان موقف المأموم مع الإمام لا يخلو من أربع حالات متابعة وموافقة ومسابقة وتخلف متابعة ومقال ومسابقة وتخلف زين طيب متابعه وموافقه ومسابقه وتخلف المتابعه ان ياتي بالافعال بعد امامه مباشره اذا ركع ركع اذا سجد سجد اذا قام قام الموافقة أن يفعل هذه الأفعال مع, مع إمامه مثل أن يركع مع إمامه ويسل مع إمامه ويقوم مع إمامه التخلف أن يبقى كثيرا بعد الإمام كما نشاهد بعض الناس يبقى ساجدا والإمام قد قام وربما يكون إمام قد قرأ. الفاتحة أو اكثر منها وهذا لم يزد على سجوده يدعو الله هذا نسميه تخلفا الرابع المثابقة بأن يقوم أو يقعد قبل الإيمان أو يركع أو يسجد قبل الإيمان فما حكم هذه الحالات استمع الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا سجل فاسجلوا ولا تسجلوا حتى يسجل وَإِذَا صلى قائما فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صلى قَاعِدًا فصلوا قُرُولًا هذه حال مُتابعة أما المسابقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار وهذا تهديد يقتضي تحريم هذا الفعل وأما الموافقة والتخلف فلأنهما مخالفان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركعوا فإن قوله إذا ركع يقتضي أن لا تركع حتى اركع وقوله فاركعوا يقتضي أن لا تتخلف عن الإمام وكثير من المصلين مع الأسف نشاهدهم الآن يسابقون إمامهم زر خلوا حتى نحاول يسابقون إمامهم فيركعون قبله ويسجدون قبله ولم, ولم يعلم هؤلاء أن هذا الفعل موجب لبطلان الصلاه فإن القول الراجح أن مسابقة الإمام ولو إلى الركن مبتلة للصلاه لأنها وقوع فيما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وكل فعل محرم في العبادة إذا فعله الإنسان فإنه يبتلها هل تشاهدون أنتم الأهم من المصلين مع الإمام من يسابقه؟ نعم موقفنا من ذلك أن ننصحه ونبين له أن ذلك محرم وأنه خطر في بطلان صلاته طيب من إقامة الصلاة أن يكون الإنسان فيها خاشعا لله تعالى بظاهره وباطنه الخشوع في الباطن حضور القلب والخشوع في الظاهر السكون وعدم الحركة وهنا نبين أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام واجبة ومحرمة ومسنونة ومكروهة ومباحة تجري فيها الأحكام الخمسة التي هي الحرام والواجب والمكروه والمستحب والمباحة تجري الحركه الحركة إذا كان يتوقف عليها صحة الصلاة نتبه للضابط تجب الحركة إذا كان يتوقف عليها صحة الصلاة أي أنه إذا كان ترك الحركة مبطلا للصلاة فإن الحركة حينئذ تكون واجبا ولنضب لهذا أمثلة رجل كان يصلي إلى غير القبلة فجاءه آخر وقال إن القبلة على يمينك هنا يجب أن ينحرف إلى اليمين لأنه لو بقي على اتجاهه الأول فكان صلاته باطلة فيجب أن يتجه إلى اليمين مثال آخر ذكر وهو يصلي أن في غسرته نجاسة هنا يجب عليه أن يتحرك لإزالة لخلع الغثره ونظير ذلك ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام حين جاءه جبريل فأخبره أن نفين عليه آدم فخلعه لا يستمر هذه نقول حركة واجبة الحركة المستحبه هي التي يتوقف عليها فعل مستحب هذا الطابق فيها كل حركة يتوقف عليها فعل مستحب فهي مستحبة مثل أن يتقدم الإنسان إلى الصف الذي أمامه إذا انفرج واضح انفرج الصف امامك فتتقدم إليه هذا سنة لأن فيه وصلا للصف وسدا للفرج وتقدما إلى المكان الفاضل كذلك أيضا لو أن الصف قرب بعضه من بعض فإنك تقرب الى الصف وهذه الحركة نعتبرها مستحبه لأنه يتوقف عليها فعل مستحب القسم الثالث حركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة بلا حاجة الحركة اليسيرة بلا حاجة هذه مكروهة لأنها عبث مناف للخشوع كما نشاهده في كثير من الناس ينظر إلى الساعة وهو يصلي أو يصلح الغطرة أو يذكره الشيطان وهو في صلاته أمر النسية فيخرج القلم ويكتب الذي نسيه لئلا يضيعه بعد ذلك نعم وأمثلتها كثيرة هذه حركة يسيرة ليس بالإنسان حاجة إليها فتكون مكروهة لمنافاتها لكمال أكشور طيب هل من ذلك أن يتمط الإنسان وهو يصلي نستغفر الله نتوب إليه هل من ذلك أن يتمط الإنسان وهو يصلي يعني يتمغط وهو يصلي ولا لا. ليش لحركة يسير لا يسيره مره واحده طيب فرطعه الاصابع من الحركه اليسيره فتكون مفروغه طيب ما نشاهده من بعض الناس في هذا المسجد المسجد الحرام من حمل المصاحف لمتابعه قراءه الامام بدون حاجه هذه أيضا مقرورة لأن فيها حركة في حمل المصحف وفتحه وطيه ومتابعة الكلمات والحروف بالعين وهذه حركة عينية ولأن في ذلك تفويتا لوضع اليد اليمنى على الوسطى فوق وهذا ترك سنة ولأن فيه تفويتا للمجافات في حال الركوع وحال السجود لأن بعض الناس يجعله في أبطه فلا يمكنه المجفاة ولأن فيه تفويتا لنظر المصلي إلى موضع سجوده لأنه سنظر إلى المصحف ولأن الغالب أن الإنسان إذا كان يراجع المصحب على القارئ ينسجم فينسى أنه في صراخ ينسى أنه في صراح كأنه يتابعه في المدرسة نعم أو في المعهد أو في حلقة تحفيظ القرآن أو ما أشفى ذلك لأنه ينسج في هذه المتابعة حتى ينسى أنه في صلاة كل هذه الأمور تحصل مع أنه لا حاجة إلى ذلك اطلاقا لكن يدعي بعض الذين يفعلون ذلك أنه احضر لقلوبهم في صلاتهم وهذه الدعوة قد تكون صحيحة لأننا لا نعلم ما في قلوبهم لكننا نقول لو أنك عالجت نفسك على حضور القلب وتركت هذا العمل لعرفت انه أنه ليس هناك حاجة إلى وجود المصحف بين يديك لتتابع الإمام نعم طيب ايش الرابع المحرم الحركة المحرمه هي الكثيره المتواليه لغير ضروره ان تكون حركه كثيره يعني متتابعه لغير ضروره فقولنا الحركه الكثيرة خرج به الحركه اليسيره فهي من المكروه خرج به الحركة المتفرقة. لو تحرك الإنسان في الرشع الأولى حركة يسيرة وفي الثانيه حركة يسيرة وفي الثالثه حركة يسيرة وفي الرابع حركة يسيرة لو جمعنا هذه الحركات لو وجدناها كثيرة لكن لتفرقها صارت يسيرة فلا, فلا تأخذ حكم الحركة الكثيرة لغير ضرورة احترازا من الحركة التي بالضرورة مثل أن يكون الإنسان في حالة أهبة للقتال يحتاج إلى حركة كثيرة في, إصلاح في حمل السلاح وتوجيهه إلى العدو وما اشبه ذلك وقد قال الله تبارك وتعالى فإذا سجلوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لن يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأصبحتهم وهذا أمر لا بد منه للمجاهد في سبيل الله ومن ذلك لو ان عدوا لحقه وهو هارب منه فإن هذه الحركه الكثيرة مغتفره لانها للضروره ومن ذلك لو هاجمته حي وهو يصلي وحاول مدافعتها عن نفسه فان هذه الحركه وان كثرت لا باس بها لانها للضروره ما عدا ذلك فانه مكروه وهي الحركه اليسيره لغير الحاجه واظننا ذكرناه بقي عندنا القسم المباح القسم المباح ذكر العلماء انه هو اليسير للحاجه او الكثير للضروره والى هنا انتهى ما اردنا الكلام فيه بالنسبه لاقامه الصلاه إيش؟ الحركة المحرمه سبت الاصطراف نعم لكن ما تقولون في ما ثبت بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قام حمله وإذا سجد وضعه هذه الحركة من الحركة المباحة لأنها يسيرة ولحاجة والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الرفع فنقول مثل هذه الحركة لو كانت الأم عندها صبي ويصيح فإذا حملته واسكت فلا حرج عليها أن تحمله في حال القيام وأن تضعه في حال السجود لأن هذه حاجة شرب الماء لا يجوز إلا أن الفقهاء استثنوا شرب الماء اليسير في النفل فقط أما فتح الباب فيجوز لأنه يسير لحاجة إلا إذا كان لا يمكن إلا باستدبار القبلة والانصراف عنها فإنه لا يمكن أن يستدبر القبلة وينصر نعم لا يقص لا لازمه قطعه وربما يكون وقت ضيقا لا يمكنه إلا أن يصلي نعم الآن إلى الأسئلة ماذا عن كفرة الحرام مثلا تنتهي تنتهي إذا قال الإنسان الله أكبر هل الإمام كبر ولا يلي متخلى هو لين يمن بالحمد على الركوع لا لا مهو اذا إذا كبر يسيح ما قال لحظ تكبره في الحرام قال لا ما لحظها لا ما يلحقها إلا إذا كبر بعد إيمانه بعد نعم يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة والعشاء والعجاج والمصريين لنمينا محمد وعلى لا لا يكستر بس ما في اسئله إلا بالورقة نعم ما شاء الله وما نقول السائل هذا رفع اليدين مع تشكيل صلاه في علم المناظر نعم المغوطه اليدين يقول اليدين في نعم رفع اليدين في المواضع الاربعه كما قال السائل يحتاج ان نعرف ما هي المواضع الاربعه المواضع الاربعه عند تثبيت الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الاول هذه صح بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر للصلاة وإذا كبر للركوع، وإذا قال مع الله لمن حمده قال وكان لا يفعل ذلك في السجود فهذه المواضع الاربعه صح بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أما ما عداها فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه لا إذا سجد ولا إذا قام من السجود وعلى هذا فلا يسن للإنسان أن يرفع يديه إذا سجد ولا إذا قام من السجود وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه في كل خفض ورفض فقد حقق ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن ذلك وهم من الراوي أراد أن يقول كان يكبر في كل خفض ورفض فقال كان يرفع يديه في كل خفض ورحم وإذا كان ابن عمر رضي الله عنهما الحريص على تتبع فعل الرسول عليه السلام وقد تتبعه فعلا فراه يكبر يرفع يديه في التكبير والركوع والرحم والطيامة التشهد الأول وقال لا يفعل ذلك في السجود. لا يقال إن هذا من باب المثبت والنافي وأن من أثبت الرف فهو مقدم على النافي في حديث ابن عمر لأن حديث ابن عمر صريح لأن الرجل عن ابن عمر قد تأكد من عدم الرفع فالذي يشاهده إذا رفع للركوع والرفع من الركوع ثم يقول لا يفعل ذلك في السجود هل نقول يمكن أنه غفل ولم ينتبه أو لا يمكن لا يمكن كيف يجزم بأنه لم يفعله في السجود مع أنه جزم بأنه فعله في الركوع وفي الرفع؟ منه. ولهذا ليست ليست مسألة هذه من باب المثبت والنافي لأن مثل هذا النفي في حديث ابن عمر في منزلة الإثبات لقوة متابعته رضي الله عنه حيث كان يتابع الصلاة ويقول لا فعل ذلك في السجود. وأما, وأما رفع التكبير رفع الأيدي في تكبيرات الجنازة فقد صح ذلك من حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله وابن عمر صحابي حريص على تتبع السنة وفعلها ولا يمكن أن يحدث في العبادة ما لم يعرف أو ما لم يعلم أنه مشروع وعلى هدف السنة في التكبيرات في صلاه الجنازه ان ترفع يديك في كل تكبيره واما ترفع اليدين في تكبيرات العيد فلا اذكر الان اثرا يدل عليه لكن المشهور عند الفقهاء انه يرفع يديه في كل تكبيره من تكبيرات العيد نعم عن <تصفيق> ولا فيهم عين فطر وليس عندهم طعام يخرجونه فهل يذبحون المواشي من زكاه الفطر وهم عن الفطر هذا لا يصلح لان النبي صلى الله عليه وسلم فراها صاع من طعام فهل هم يكلون اللحم ما تقولون هل اللحم يكال ولا يوزن يوزن والرسول عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من طعام قال ابن عمر رضي الله عنه ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير وقال أبو سعيد رضي الله عنه كنا نخرجها في, في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأطول ولهذا كان القول الراجح من اقوال اهل العلم ان زكاه الفطر لا تجزء من الدراهم ولا من الثياب ولا من الفرش لو اخرج الانسان قيمه زكاه الفطر من الدراهم قلنا لا تجزئك وكانت صدقه ولا عبره بقول من قال من اهل العلم ان زكاه الفطر تجزء من الدراهم لماذا لانه ما دام بين ايدينا نص عن النبي عليه الصلاه والسلام فانه لا قول لاحد بعده ولا استكان للعقول في ابطال الشر والله عز وجل لا يسالنا عن قول فلان وفلان يوم القيامه وانما يسالنا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين فتصور نفسك واقفا بين يدي الله يوم القيامه وقد فرض عليك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ان تؤدي زكاه الفطر من الطعام فهل يمكنك اذا سئلت يوم القيامه ماذا اجبك رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرض هذه الصدقه هل يمكنك أن تدافع عن نفسك؟ وتقول الله هذا مذهب فلان وهذا قول فلان؟ الجواب لا. ولو أنك قلت ذلك لم ينفع. فالصواب بلا شك أن زكاه الفطر لا تز إلا من الطعام وأن أي طعام يكون خوثا للبلد فإنه مفسد. إذا رأيت أقوال أهل العلم. في هذه المسألة وجدت أنها طرفان ووسط فطرف يقول أخرجها من الطعام وأخرجها من الدراهم وطرف آخر يقول لا تخرجها من الدراهم ولا تخرجها من الطعام إلا من خمسة أصناف فقط وهي البر والتمر والشعير والزبيب والأقل لا تخرجها من الرز. ولا تخرجها من الذره ولا تخرجها من الدجن ولا تخرجها من شيء ابدا الا من هذه الخمسه وهذان القولان متقابلان القول الوسط يقول اخرجها من كل ما يطعمه الناس ولا تخرجها مما لا يطعمه الناس فاخرجها من البر والتمر والرز والدخن والذره اذا كنت في مكان يقتات الناس فيه الذره وما أشتهى ذلك حتى القمح هو البر حتى لو فرض أننا في أرض يقتات أهلها اللحم فإن نخرجها من اللحم وبناء على ذلك يتبين أن ما ذكره السائل من إخراج أهل البوادي للحم بدلا عن زكاة الفطر لا يكتب عن زكاة الفطر نعم الصاع, الصاع النبوي اصاع النبي كيلو وين 40 غراما الصاع النبوي ولكن لو ان الانسان اخرج من صاع بلده وهو في مقدار الصاع النبوي او ازيد فلا بأس بذلك نعم نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تأجل حجه وهذا يشمل أول رمضان وآخر رمضان أما تخصيص ليلة 27 من رمضان بعمرة فهذا من البدع وقد سبق لنا أن من شرط المتابعة أن تكون العبادة موافقة للشريعة في في أمور ستة وهي السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان هنا الذين يجعلون ليلة سبع وعشرين وقتا للعمرة نقول خالف, خالف المتابعه بماذا لا الزمان هي صالح لأن تكون للعمرة لكن بالسبب لأن هؤلاء يجعلون ليلة 27 سببا لمشروعية العمرة وهذا خطأ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحث امته على الاعتمار في هذه الليلة والصحابة رضي الله عنهم وهم أحرصوا منا على الخير لم يخصوا الاعتمار بهذه الليلة ولم يحرصوا على أن تكون عمرتهم بهذه الليلة والمشروع في ليلة القدر هو القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فإن قال قائل إذا كان الرجل قادما من بلده في هذه الليلة وهو لم يقصد تخصيص هذه الليلة بالعمرة وإنما صادف أنه قدم من البلد في هذه الليلة واعتمر هل يدخل فيما قلنا أو لا لا يتفع لأن هذا الرجل لم يقصد تخصيص هذه الليلة بعمره على اننا نقول إن اعتمار الإنسان الذي أتى بعمره هذا الشهر اعتماره مرة أخرى يخرج من مكة إلى التنعيم ليس بمشروع فإن ذلك لم يرد عن الصحابة وهم أحرصوا منا على الخير وها هو النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة في اليوم التاسع عشر أو في اليوم العشرين من رمضان وبقي عشر رم... ايام من رمضان وتسعة ايام من شوال لأنه أقام في مكة تسعة عشر يوم ولم يعتمر في رمضان لم يقل هذه الفرصه انا اخرج مكة مكه لاخذ عمره بن التنعيم وهو يدل على ان هذا ليس للمشروع المشروع لانه لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لهذا ننصح اخواننا عن هذه المساله وهي تكرار العمره في سفر واحد ونقول ان لكل عمره سفره او بعباره اخرى ليس في السفرة الواحده الا عمره واحده هذا هو المعروف عن السلف وخير من اتبع هم سلفنا الصالح فاذا قال قائل انا اريد ان تكون عبد الاولى لي والثانيه لابي او امي فالجواب ان نقول حتى وان جاءتها لابيك وامك فانك معتمر انت المعتمر هو انت ويسروا ام والاخر والعبره في الفعل والفعل وقع من واحد عمره اولى منك وعمره الثاني منك انت وربما تاتي تقول اعتمر اليوم عن امي وغدا عن ابي وبعد غد عن جدي وبعد غد عن جدتي وبعده عن عمي وبعده, وبعده عن خالي وكل يوم من رمضان تاتي بعمره لواحد من اقاربك او اصدقائك ثم نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق وعلم الخلق بما يرضي الله عز وجل لما قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة قال صدقة جادية أو علم انتفع به أو ولد صالح يدعو له ولا أو ولد صالح يعني لم يقل او ولد صالح يصلي له أو يتصدق عنه أو يعتمر عن مع أن السياق في سياق الأعمال فلو كانت الأعمال عن الأموات مما يشرق لبينه النبي صلى الله عليه وسلم إذن فلو سألنا السائل وقال ماذا تر هل أفضل أن أعتمد بأمي أو أبي أو أفضل أن أدعو الله لهما فالجواب أن الأفضل أن تدعو الله لهما لأن هذا هو الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولسنا بقولنا هذا ننكر على من كمر لأبيه أو أمه أو تفرج عنهما لا لكن نقول إن الأفضل اتباع ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء لهما وجعل العمل الصالح لك أنت لأنك أنت سوف يأتيك الوقت الذي تحتاج فيه إلى زيادة الحسن من الحسنات. نعم. يقول السائل عليكم الصبر على نهار يكثر بعض ايام رمضان من غير عذر كان منه ان يستهل ايام رمضان من غير عذر الصيام كله وكذلك من كان صومه ليس تعبديا وانما يرانا تصومون فيصوم فما حرم دور التخضير ليالي الخير بعض رمضان من غير عذر أن الشهر واجب وطيامه كله نعم فهذا أسلوات ظنما فقرتين كما سمعتم الفقره الأولى أن هذا الرجل كان يصوم بعض أيام الشهر ويفطر بعضها ظن منه أنه لا يجب صوم جميع الشهر فهل يلزمه القضاء؟ الجواب نعم يلزمه القضاء لان عدم علم الانسان بالوجوب لا يسقط الواجب وانما يسقط الاسم فهذا الرجل ليس عليه اثم بما افترى لانه جاهل ولكن عليه القضاء اي قضاء ما افترى ثم ان كون الرجل يجهل ان صوم رمضان كله واجب وهو عائش بين المسلمين بعيد جدا فالظاهر أن هذه مسألة فرضية أما من كان حديث أهد لإسلام فهذا ربما يجهل صياما كل الشرق أما الفقر الثاني فهو يقول إن هذا الرجل يصوم ليس تعبد لله بل يصوم لأنه يرى الناس يصومون فصام معهم فالظاهر ان هذا يصح صومه لانه يمسك بنيه وهي انه يفعل كما يفعله المسلمون والمسلمون يفعلون ذلك تعبدا لله عز وجل لكن يجب ان يبين له ان الصوم عباده وان ترك الانسان طعامه وشرابه وشهوته لا بد ان يخلص فيه لله عز وجل كما قال الله تعالى في الحديث القدسي يدعو طعامه وشرابه وشهوته من اجله نعم نقول السائل الحرام من غير لي نعم اقول الاعتكاف سنة وبر الوالدين واجب والسنه لا يسقط بها الواجب ولا تعارض الواجب أصلا لان الواجب مقدم عليها وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه فاذا كان ابوك يأمرك بترك الاعتكاف ويذكر اشياء تقتضي ان لا تعتكف لانه محتاج اليك فيها فان ميزان ذلك عنده وليس عندك لانه قد يكون ميزان عندك غير مستقيم وغير عدل لانك تهوى الاعتكاف فتظن ان هذه المبررات ليست مبررا وأبوك, يظن وابوك يرى انها مبرر فالذي انصحك به ان لا تعتكف. نعم لو قال ابوك لا تعتكب ولم يذكر مبررات لذلك فانه لازمك طاعته في هذه الحال لانه لا لازمك ان تطيعه في امر ليس فيه ضرر عليه ليس فيه ضرر عليه في مخالفتك اياه وفيه تفويت منفعه لك نعم يقول السائل إذا كان في بلادنا مجور على ان نطلق ذكاة الفطر دراهم ألسل سعاله أمن أو يستلمونها؟ الظاهر لي أنه إذا أجبر الانسان على إخراج زكاه الفطر دراهم فليعطيها إياهم ولا يبارز بما عصدية الامور الأمور لكن فيما بينه وبين الله يخرج ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج صاعا من طعام كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لان الزامهم اجاب بان تخرج من الدراهم الزام بما لا بما لا يشرى بما لم يشرعه الشارع أي بما لم يشرعه الله ورسوله وحينئذ يجب عليك ان تقضي ما تعتقد أنه هو الواجب نفس السائل ما معنى هذه الايه الآية ويسألهم ومن لأننا قل كنا نقول ونلعب قل أب الله وآياته وقل لي كنتم تستسعون لا تأذروا فتفضهم بعد إيمانكم إن أعباً فأنتم عبد الفائدة لأنهم كانوا مجمين وعلى من هذه الآية أو هذه الآيات نزلت في قوم من المنافقين كانوا يتحدثون فيما بينهم حديث الركب ليقطعوا الطريق وينسوا مشقته فكانوا وليات بالله يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكتب ألفنا ولا أجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب المنافقون في ذلك فهم ارغب الناس عن المنافقين أرغب الناس بطونا، يعني اوسعهم بطونا وأحبهم الأكل وأكتبهم السن، وأجبنهم عند اللقاء. بل إنهم بعد أن خرجوا للقتال في احد رجعوا، مما يدل على جبنهم وخورهم، لانه ليس عندهم إيمان ولا عقيدة والعياذ بالله. فهؤلاء كانوا يتحدثون هذا الحديث، فأنزل الله تعالى فيهم هذه. هاتين لآيتي فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسألهم فقالوا يا رسول الله إنما كنا نقوض ونلعب نتحدث حديث الركب لنقطع بها عن الطريق قال الله تعالى قل أب الله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيماني وفي هذا دليل على أن الاستثاث بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الملة لقوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم نعم <تصفيق> <تصفيق> هؤلاء الذين يسخرون بم... بالملتزمين بدين الله المنفذين لأوامر الله إذا كانوا يستهزئون بهم من أجل ما هم عليه من الشر فإن استهزاءهم بهم استهزاء بالشريعة والاستهزاء بالشريعة كفر أما إذا كانوا يستهزئون بهم يعنون أشخاصهم بقطع النظر هم عليه من اتباع السنة في الثياب واللحية فإنهم لا يكفرون بذلك لأن الإنسان قد يستهزئ بالشخص نفسه بقطع النظر عن عمله وفعله فإذا كانوا يستهزئون بهم من أجل هذا الفعل ويجعلون الاستهزاء منصبا على الفعل فهذا كفر لأنه استهزاء بشريعه الله عز وجل اما اذا كان يستهزئ به اي بهذا الشخص نفسه ولم يخطر بباله الاستهزاء بدين الله فليس هذا بكفر لكن يجب على كل انسان ان يحذر من الاستهزاء باهل العلم او الاستهزاء باهل الدين الذين تمسكوا بما دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم نعم يقول السائل هل يجوز العمل في مؤسسات ربويه هي سائق او حارس نعم لا. لا يجوز العمل بالمؤسسات الربويه ولو كان الانسان سائقا او حارسا وذلك لان دخوله في وظيفه عند مؤسسات الربويه يستلزم الرضا بها لان من ينكر الشيء لا يمكن ان يعمل لمصلحته فاذا عمل لمصلحته فانه يكون راضيا به والراضي بالشيء المحرم يناله من اثمه اما من كان يباشر القيد والكتابه والارسال والايداع وما اشبه ذلك فهو لا شك انه مباشر للحرام وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال بل ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء نعم يقول السائل هل يجوز لراجل أن يرسل جامع من أفضل فيها رجال من السلاء بطاعة مراحلة ألم بأن الطالب تعود ومصدئة تعوى إلى الله لآل جامعة مخلقة اريدون الشرح دون... الوافي اضافه الى ذلك ان النساء في حاله قوله نعم الذي ارى انه لا يجوز للانسان رجلا كان او امراه ان يدرس في مدارس مختلطه وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته ونزاهته واخلاقه فان الانسان مهما كان من النزاهه والاخلاق والبراءه اذا كان الى جنبه في الكرسي الذي هو فيه امراه ولا سيما اذا كانت جميله ومتبرجه لا يكاد يسلم من الفتنه والشر وكل ما, أد وكل ما ادى الى الفتنه والشر فإنه حرام ولا جوز فنسال الله سبحانه وتعالى لاخواننا المسلمين ان يعصمهم من مثل هذه الامور التي لا تعود إلى شبابهم إلا بالشر والفتن وفسق. حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعة يترك الدراسة إلى بلد آخر ليس فيه هذا هذا اختلاف. فأنا لا أنا لا أرى جواز هذا وربما غيري يرى شيئا آخر. نعم. طب.